65. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغ التصبيح إلا له 69. سبحان ذي الفضل والنعم 70. سبحان ذي المجد والكرام 71. سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فرتفع ودل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من دبر الامور سبحان من دبر الامور وعلم هواتج الصدور سبحان من نوّر النور فسعسع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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله مداد كلماته سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله عدد خلقه سبحان العزيز الذي لا يرام الجبار الذي لا يضام الجلال والإكرام الملك القدوس السلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان من جعل في السماء بروجا وفي الأرض رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل سبحان من خلق فسوى وقدر فهدا وأعطى كل شيء خلقه ثم هدا السماء بناها والأرض طحاها والنفس سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحان من صب الماء صبا ثم الأرض فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا سبحانك يا ربنا ما أكرمك وما أعظمك وما أحلمك وما أعظم جودك وما أحلمك وما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 فيا من طل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من طل عند بنيته صبرنا فلم يخذلنا يا من رانا على المعاصي فلم يحرمنا يا من على المعاصي فلم يحرمنا فتودد الينا بالنعم ونتبخض اليك بالمعاصي ولكن الثقه بك حملتنا على الجراه عليه اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وَاعْصِمْنَا فِي مَا بَقِيَ مِنْ أَعْمَارِنَا وَارْزُقْنَا أَعْمَلًا صَالِحًا زَكِيًّا تَرْضَى بِهِ عنا اللهم عاملنا بإحسانك وتولنا برحمته ولا تحرمنا بذنوبنا عفوا اللهم واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم لا تفرق جمعناها إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مذرور يا عزيز يا غفور اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعامل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعامل اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم بعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم وآت نفوسنا تقل وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر ولا تمكر علينا اللهم وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مطواعين لك مخبتين لك واحي نعمنيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجبه دعواتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا واسل سخي ما قلوبنا وطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا ردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مكتونين اللهم إنا نسألك وكحبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم حببنا اليك اللهم حببنا اليك واذا ملائكتك وجميع خلقك اللهم واجعل حبك احب إلينا من انفسنا واهلينا واموالنا واولانا ومن الماء البارد على الظمى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما تشعر على ذلك اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداك عداد دين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخان وسائر بلاد المسلمين اللهم واجعل في الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة يا ذا الفضل والمنة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وأزل عنا الغلاة والوبا والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطنه اللهم وأصلح نساء وبنات المسلمين اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم اللهم ردهن الينك ردا جميلا اللهم وزينهن بالعفاف والحشمه والحياء اللهم واحفظهن من ان يفتن او يفتن يا رب العالمين اللهم واحفظ شبابنا المبتعثين والمضطعات اللهم واحفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك وقهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأعراضهم يا رب العالمين اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والأمان ولك الحمد ب والأهل والمعافاة كبت عدونا وبسدت رزقنا وأظهرت أمننا اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وبلادنا وولاتنا وعلماءنا وأنفسنا بسوء الله نَوَقْفِنَا بِمَاسِفْ اللَّهُمَّ اكْفِنَا بِمَاسِفْ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَنَدْرَأُ بِكَ فِينَهُ اللَّهُمَّ وَاحْفَظْ عَلَيْنَا أَمْنَنَا وَإِيمَانَنَا اللَّهُمَّ وَاحْفَظْ عَلَيْنَا اللهم واحفظ, رجال أمننا اللهم واحفظ رجال أمننا اللهم واحفظ رجال أمننا واحفظهم من كل ما يكاد لهم اللهم واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم فابتفئنا اللهم ما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه